الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد افيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم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 كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختون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 وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون